بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين كنا في الدرس الماضي في سياق الايات من سوره المائده نمهد لقوله تعالى الايات اللي قراها الشيخ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يفعل ومن يتولهم ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقلنا أنه سبق تحدثنا في مفهوم الموالاة في عدة دروس عبين ما تبلور لذلك هو مفهوم الموالاة في ذهنكم موجود الآن إيش عن المقصود يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء طيب الآية اللي بعدها فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم طيب قبل ما نفسر جيد ان الانتباه الى انه احنا الان موجودين في زمن تبدو لكم انه هناك حرب عالميه على الاسلام حرب عالميه على الاسلام وهي الحرب على الإسلام من أول يوم من أول يوم الحرب على الإسلام من أول يوم ولكن بما أنه هو الدين الحق وهو دين الله سبحانه وتعالى كل ما اشتدت عليه الحرب كل ما اشتد عوده والإسلام هو بالدرجة الأولى فكرة ثم تطبيق ولذلك هو ليش الأعداء الله بدأ يظهر منهم بشكل واضح العداء للفكرة الإسلامية معناته بيستشعروا قديش هي هذه الفكرة مقتحمة وعم تقتحم قلوب وعقول البشر فبيحاولوا يصعدوا إذن هذا شيء حقيقة بطمئن ما ظنوش أنه هذا شيء بيحبط بيحبط اللي مش فاهمين إيش الإسلام يعني وان الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو مقلب القلوب وهو الحكيم ودائما تأتي المفاجآت دائما تأتي المفاجآت ثم الإسلام كفكرة عم بنتشر بنتشر وبتوسع مش بضيق ولكن ولكن هذه المرحلة العجيب فيها المرحله اللي احنا فيها انها بتكشف قاعدة للناس كل شيء بص... تصبح صورة واضحة يعني بدل ما كانت الأمور والمؤامرات تكون من خلف الستار وكثير أهل النفاق أهل النفاق برضو يتظاهرون بالإسلام والحكام الطغاه اللي هم نواطير على العروش الناس بتظنهم انهم مجرد ناس يعني من أهل البلد ولكن حريصين على السلطة هم مش مدركين انه هذه نواطير موظفة على الامه والغرب الغرب اللي كان يبدو لنا قوي جدا الان واضح انه ملوش اي فعالية بدون ما يستخدم المنافقين عندنا الغرب اصلا لما نزل جيوشه هزم لما نزل جيوشه في افغانستان وفي العراق وغيرها هزم هزيمة منكرة وجدنا صداها في الانهيارات الاقتصادية وجدنا صداها في انهيار الاتحاد السوفيتي نفسه الى اخره لكن لاحظوا قد قدش كاين ظاهرة النفاق خطيرة انه هو الان ما بستطيع اصلا يقاتلك الا من خلال المنافقين طب هذول المنافقين موجودين في عبك من زمان ومش واضحين الان المرحلة اللي انتوا فيها وبتعيشوها هي قد يظن الناس انه فيها اضطرابات كثيرة وفيها دماء وفيها شهداء وفيها تدمير ولكن ما بتلاحظوا انه كل شي صار يكون فوق السطح وانه تعمية قرنين من الزمان بإعلام العلمانيات والملاحدة وإعلام الغربيين وتزييف فكر الأمة ومسح الأدمغة الآن باتت الصورة إيش بتكون واضحة شوي شوي وهي لما تنتهي الأمور على خير راح تشوفوها كيف تكون واضحة هذه الآيات اللي بدنا نتحدث لها علاقه إلها علاقة علاقة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 بس في الدرج الاولى البواليهم طيب ان الله لا يهدي القوم الظالمين طيب هون في كلام عن الموالاه اللي سبق فصلنا فيها قبلها في كلام عن الحكم وتحكيم شريعة, شريعة الله سبحانه وتعالى اللي استفضنا فيها في الدرس الماضي فتر الذين في قلوبهم اذا بعد الكلام عن الموالاه فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون طيب خلينا ناخذ واحده واحده فترى اولا ترى فعل ايش مضارع والفاء هاي بتوصل باللي مضى الكلام عن ايش الموالاه فترى اذا ترى فعل مضارع والفعل المضارع دائما بدل على الاستمراريه والتجدد استمراريه والتجدد فترى اذن بيكون في مظاهر مرئيه لك اذن في مظاهر مرئيه لك ومظاهر تراها حيث تنظر ترى فترى الذين في قلوبهم مرض في فترة الذين في قلوبهم مرض. مين اللي في قلوبهم مرض؟ بالدرجة الأولى أهل النفاق. ولكن المرض من خلال استقراء يعني القرآن كله المرض درجات. أولاً إيش هو المرض؟ إيش هو المرض؟ على فكرة الله سبحانه وتعالى لما يك... ايوه هو اختلال. هو اختلال بالناس بلا ايش بالنسبة للإشي اللي الله فاطر مثلا الإنسان عليه مثلا فاطر إنسان الله سبحانه وتعالى أنه يبصر أنه يسمع أنه كذا كل شيء تمام أي خلل بصير شو منسمي مرض برضو في, في, في, في الفهم في الفهم والبدهيات العقلية وتفاصيل الأخير أي خلل بصير شو اسمه مرض الميول الميول اللي الله خالقها والفطر اللي فاطر فيها أي خلل فيها بصير مرض إذا المرض هو خلل وانحراف عن إيش؟ عن الفطرة خلل وانحراف عن الفطرة إلو أسباب المرض المرض إلو أسباب مختلفة احيانا هذه الأسباب يكون للإنسان يد فيها أحياناً تجد المرض بيجي المرض بيجي أسباب ما إلي أنا دخل فيها وأس وأحياناً لا المرض نتيجة عملك أو عمل الإنسان بيؤدي الى مرضه الاجساد تمرض العقول تمرض النفوس تمرض شو يعني يعني تنحرف عن الفطره بفعل مين ممكن بفعله هو ممكن بفعل خارجي حدا اثر عليه مثلا في فكره آه. انحرف سلوكيا فانحرف آآ آآ عقائديا طيب اذا الناس اللي في قلوبها مرض درجات لما بوصل المرض مستفحل بيكون هذولا اهل النفاق النفاق العقائدي النفاق اللي بيكون حقيقته كافر يظهر الايمان يبطن الكفر هذا بكون المرض مستحكم مشيك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ها عجيب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض بدل ما يشافيهم ويعافيهم بيزيدهم ها معناته هذا مرض مرضهم سببه هذا نتيجه ايش ممارساتهم مش معقول مرض يعني ملوش دخل فيه هو يجي الله يزيده معناته لما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض طب شو لو كملنا الآية ولا هم عذاب بما آه إذن في في كذب سابق ولا ما فيش في كسب سابق ولا ما فيش وكذب سابق ولا ما فيش إذن المرض منين جاب أيها في كذب وفي كسب للباطل وتفاصيل في أسباب إذن هذا اللي بنقول عنه المرض اللي إيش اللي, اللي الإنسان علو فيه دور طيب في حصوله يعني نتيجه ممارسات اذا بيحصل هيك كيف لما بيقولوا الناس اللي من ايده <تصفيق> هيك بيقولوا اللي من ايده الله يزيدوا شو يعني قصدهم ما هو منه هذا هو اللي جابها تمام وفي ناس على فكره لا الله بيحفظهم على فكره لانه ما بده يضيع ايمانهم ولا عملهم الصالح بيجبدهم ينحرفوا بمنعهم بيمنعهم بيحفظهم يعني حسب حسب من هو شو ماضي شو عامل كله إذا مش كل من أراض المعصية بالك بيصير لا ممكن يعرقلوا ويمنعوا ويوفر له أجواء الحماية والحفظ والعصمة من المعصية ويردوا إلى الحق وفي لا ذول بيمدلهم فترى الذين في قلوبهم مرض اذا عرفناهم ودي لو بالكم في منهم ممكن يشفى بشرط انه يتراجع ويبدا يغير ويبدل ويتمرن ما هو, ما هو نزل لك برنامج تربوي اذا بتأخذه بيشفى من الامراض كلها ولا بالكم ايش يعني هذا صلاه هذا صيام هذا زكاه هذا قيام هذا قراءه قران هذه موعظه كذا هذا لا ايش نفس البشرية زي الجسد زي الجسد في اشي الجسد احيانا في احيانا اشي بقوي نفس الشي نفس البشرية لذلك اخطر شي عن نفس البشرية المعاصي اللي تستمر وبتتكرر بتتكرر حتى في الاخير لا ترجع له انابه وبالتالي طب ممكن يتراجع ممكن طبعا ممكن يعالج ممكن يعالج بس بدها, بدها على فكرة بدها الصبر وصمود في العلاج مثل ما إنه الإنسان مرات المرض المستفحل الجسدي بده تصمد على, على الأدوية والأبر والتفاصيل هاي كلها والكيماوي مش هيك؟ بدك تصمر نفس الشي في النفس البشرية هذول اللي ماشيين في الباطل ممكن يرجعوا واللي في قلبهم مرض ممكن يشفوا إذا ضمن إذا برنامج تربوي مثل ما بروح على الطبيب وبطلب العلاج برضو في أطباء بيوصلوه آه مشهورة الأمم الإسلامية على فكرة في قضية العلاج علاج الإنسان هذا والتلقي بالنفس البشرية واكتشاف أمراضها والارتقاء فيها يا ما كتبوا علماء الإسلام في هذا الباب منهم الإمام الغزالي مثل من الأطباء الكبار في, في في النفس فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فيهم مين إذن معناته هذا فعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى طيب فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون إليهم يسرعون إليهم لا هذا اللي بتسرع إله واحد مثلا جاي وانت ويا أصحاب بتسرع إله مشيك مشان تلاقيه بس هون استخدم إيش يسارعون فيهم طبعا يسارعون ابلغ من يسرعون كيف لما نقول على فكرة أسرع فيه المرض يعني المرض بدأ يدب فيه بسرعة أسرع فيه المرض ايش يعني أو أسرع في الأمة الخلل يعني الخلل بدأ يكون إيش ينتشر في الأمة بسرعة أمة ثانيه مش انا تمام فيه اذن اذن اذن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في شان, في شأن اليهود والنصارى ايش يعني شان اليهود والنصارى عده امور يسارعون في موالاتهم يسارعون في استرضاء في استرضائهم يسارعون في محاوله جلب محبتهم يسارعون في محبتهم، يسارعون في تقليدهم، يسارعون في نصرتهم، يسارعون في اخذ مبادئهم، يسارعون في التعثر بعاداتهم وتقاليدهم، يسارعون في ما اسرع ما ينجذب إلهم، اليهود والمصار مغناطيس بالنسبة إلهم، ويسارعون في الاستنجاد ويسارعون في الاستنجاد فيهم، وملاتهم واستنصارهم، كل هذا وغيره كمان. فترى اذا ايش مخبى لا راح تشوفه فترى الذين واشي مستمر مستمر وهو دروس مش بس في زمن الرسول لان هالرساله مستمره على فكره الرساله مستمره والهجوم على الرساله من اول يوم وكله باطل وكله بزور والرساله بتقتحم بس بدك اهل يقين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون اه ما هو على فكرة لما يسارع فيهم وفهمنا شو المسارعه فيهم لما بده يسارع فيهم طبعا شو بده يقول للناس في المجتمع المنافقين على فكره في المجتمع المدني كانوا يخافوا من المسلمين يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون إيش يعني يفرقون يعني خوف شديد منكم لأن المسلمين تعرفوا لما يكون المسلم أهل مبادئ على فكرة وقيم وأخلاق وشهامة وفروسية وشجاعة وشو بدوا يكون المنافق في, في المجتمع شو بدوا يكون يعني في مثل هذا المجتمع مجتمع الصحابة شو بدوا يكون خير امه أخرجت للناس كيف بدوا يكون وضعه يحلفون بالله إنهم شوفوا التأكيد يحلفون بالله إنهم لمنكم شوف اللام لمنكم وما هم منكم وهذا موجود في كل عصر اللي بتظهر إنه منك وحريص على الوطن معك وحريص على الأمة وحريص على القيم وعلى الأخلاق وإلى آخره طيب لاحظوا مين اللي دائما بيحلفها في مين دائما بيحلف وبيحاول أأكد اللي اللي في بطنه ضام هذا بتقرع واللي عارف انه ممكن يكون مكشوف شو بده يغطي هذا الكلام بايش؟ بالتظاهر كيف كانوا المساجين مرات على في في السجون ال لما في الانتفاضة الأولى والثانية الجواسيس على فكرة كنت تعرفهم مرات كيف كيف تعرفهم وتكشفهم الجاسوس اللي بتلاقيه حامل السلم بالعرض ويعني وزيادي عن كل الناس زياده على كل كني طلعوا ليك مسج يقول هذا يم حامل السلم بالعرض وهذا يعني ما شاء الله حطوه تحت المراقبه حطوه تحت المراقبه هذا تمام اذا ليش هو بيحلف كثير يحلفون لكم لترضوا عنهم اذا كانوا فعلا هم بدهم يحلفون لكم لترضوا عنهم يحلفون بالله آه يحلفون بالله لكم ليرضوكم كمان لا ما هو في اساليب للتاكيد ده قد في اساليب للتاكيد هذول اللي بيحلفوا اذا وبيحاولوا إنه بيحاول بيحاول طب شو مالك انت ما تم انت ما انت منا وكل شيء تمام شو قصتك ليش بدك تعب تقنعنا انت ليش بتاكد ليش بت بتزايد ليش <تصفيق> على القيم وعلى المبادئ وعلى الوطنيات وعلى ليش بتعمل هالكلام هذا ما هو مفهوم لا لانه لانه ما بستطيع اخبي الا يظهر منه الا يظهر منه فبده اه ولا... لا لاحظ اذا اذا يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ايش يفرقون يخافون الخوف الشديد فزع منكم عشان هيك بدهم يرضوكم بدهم يرضوكم طيب وقضيه هذا انه بيفزع وبيخاف كثير على المنافق هذا بتبع ايش قد ايش المجتمع المؤمن مؤمن ولا بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القمه نصرت بالرعب مسيرته شهر ليش ليش نوصل بالرعب مثلا مين اللي نوصل بالرعب والام كمان تنصر بالرعب على فكرة بس بشرط ايش بشرط ايش ايوه كل ما كل ما كانت قريبه الى الله وبتعود إله كل ما صار في رعب في قلوب المنافقين بصيروا معنيين طيب اذا فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون طبعا بده يحتج الان لأنه مبين يسارع في الكفار في ش... ذكرنا في إيش المسارعه طيب بدأ الناس تشك فيه ليش أنت بس... ما... ما أسرع وين ما أسرع وين ما تنجذب إليهم وكأنك بترغب تكون فيهم منهم يعني تمام شو قصتك آه بد يعطيك تسويغ لازم يسوغ لك لازم يسوغ ويبرر في فرق بين تسويغ وتبرير طيب المهم ها يسوغ ويبرر إيه لك طيب لاحظة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون شوف الآن الحجة اللي, اللي بدهم يحتجوا فيها مشان المجتمع المسلم يعني ما يدينهم مش إدانة يعني تؤدي العقوبة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن تصيبنا دائرة آه يعني زي ما تقول بدي نحفظ خط الرجعة لأنه ممكن يعني تحل مصيبة ولا حزيمة ولا شيء ولا يعني بدنا نحفظ خط الرجعة هي عم بعطيك مسوغ إلى حد ما يعني أنت بتقول الزلمة مخطط يعني قاعد بتقرب لهم بيفتح جسور معهم والمحبة والتقليد والتفاصيل ومبادئهم برضو بيظهر احترامها او ليش مشان يعني شو معناه الدائرة اول شي مشان نفهم نخشى ان تصيبنا دائرة دائرة اولا هي الدائرة اللي بتعرفوها الدائرة اللي بتعرفوها اذا بتلاحظوا هي تحيط هي تحيط تحيط الدائرة وهذا التعبير لا يستخدم إلا في الأمور السلبية التي تنزل بالناس وتحيط بهم شو بسموها كيف لما نقول دارت عليه الدوائر يعني أحاطت به مصائبه وأحاطت به السلبيات لا تقال في الإيجابيات لا نقول دارت بهم الدوائر يعني أنه تحسن حالهم تحسن حالهم لا دائرة إذن فيها إحاطة لاحظوا تعبير دائرة فيها إحاطة وتستخدم في الأمور السلبية فإنسان مثلا نخشى أن تصيبنا دائرة يعني تحيط بنا مصائب من فقر من غلبة أنتم لاحظين؟ هالمسائل هي كلها فبدنا نحفظها حتى الرجعة معهم نستعين فيهم ممكن مرات لما بنوقع في المصايب نحن اذا هذه الدائره وبعضهم بفهم الدائره إنه تغير الحال الى العكس كيف زمان بقول لما يضربوا عسكري كان قال الى الخلف دور <تصفيق> ايش يعني انت ماشي هيك بشكل وكله ولن تو ايامكم ما كانش في تدريب عسكري قال يعني يبقى ماشي قال عسكر كان قل له الى الخلف دور كان بيستدير وبرجع برجع في مسيره فالدائره ممكن ايضا اللي هي يعني بيكون حاله حاله ماشي بالعكس تنعكس احواله بس تنعكس ايش سلبي تنعكس سلبي انما اللي ممكن ينعكس إيه إيه ايجابي او سلبي الدوله التداول ممكن يتداول مثلا لاحظ واحد مثلا دارت له الامور معناته في الاتجاه الايجابي دارت دولته يعني راحت بس تحملش يعني في تقارب بين قضية ايش والتداول في اذا بتلاحظوا التداول في السلع خذ واعطي قريبة شوي من الدائرة لكن الدائرة اولا فيها احاطه وفيها سلبي التداول ممكن يكون داله دولته اصبح هو يعني انتهت راح سلطانه وقهر وكانت الدوله لغيره تمام اذا مش بنعند الدوله اذا الدائره واستخدمت الدوائر في القران ولا لا برضو يلا مين عليهم دائره السوء هو كلمة السوء زيادة بيان على فكرة لمعنى الدائرة زيادة بيان عليهم دائرة السوء إذن كيف آه والله هذا محيط في السيطرة الآن الإهاتا من كله سيطره هذا موضوع تاني الآن بس إحنا الآن تعبير إذن ايش فترة الذين في قلوبهم مرضوا يقولون يسارعون فيهم يبررون يقولون يسوغون أه أه نخشى ان تصيبنا دائره نحطاط للمستقبل إذن لابد ان يعتذر لابد ان يسوغ يبرر لانه هو معني فيك ليرضيك تمام نستخدم هذا الاسلوب وهذا موجودين افكر في كل زمان كين قالوا لك طب ما هم مسلمين ما هم مسلمين ما هو بتكلم لك عن المسلمين اللي متظاهرين بالإسلام ومش أي والقلب بتشوف بأقدم الايمان كمان فعسى الله فعسى الله هون عسى اللي هي للرجاء عسى الله شو قالوا قالوا هون لما تكون ولاحظوا قدم الله فعسى الله أن يأتي مش فعسى ان ياتي ياتي الله فعسى الله الله ان ياتي تياتي أن بايش بده لحظه فعسى الله ان ياتي وهون شو قالوا اهل التفسير وممكن بعدين نوضح اكثر ان شاء الله بقولوا الكريم الكريم اذا اطم ما هو عسى للرجاء بطمعك قاعد الكريم اذا اط اطمع اطعم يعني مش معقول الكريم يطمعك في انه راح يهديك مثلا هديه وما يفعلش فكيف لما يكون الله فعسى هم طالما الله معناته بصير معناته بصير تحقيق وخصوصا انه متعلق بسلوكك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وهذه على فكرة هذه السنة راح تشوفوها دائما أنه في النهاية هذا النوع من أهل النفاق اللي أبكشفهم الله سبحانه وتعالى هم اصلا أصلا مكشوفين ولكن لا يزال في نوع من التسويغ والتبرير ويعني وسياسة من هون ومش سياسه من هون وامور مع انك بتطلع انت انا بفهم مرات على بفهم المخلص المخلص ويلعب سياسه بفهم عليه على طول انه بيلعب سياسه بس المنافق المنافق لو بشوفه بيصلي وبيحج وكذا ما كيف لما بشوفه بيلعب سياسه قال المنافق ما المنافق لو بتصلي مش مصدقين لو بتصوم مش مصدقين لو بتطف حول كعبة مش مصدقين تتعلق بأستار كعبة مش مصدقين دموعك مش مصدقين نحن عارفين أما لذلك الناس على فكرة حتى تفهم كثير مرات من السلوكيات لازم تعرف مين هذا الشخص مين هذه الجماعة مين كذا حتى يكون خلفية يعني خلفية مهمة ممكن مشان تفهم بعض الأمور بعض الأمور كيف تشتك لأنه في أحيانا في أحيانا في احيانا قد يكون في نوع من التعميه والحرب خدعه اصلا ممكن بس مين اللي بيقوم بهالكان صلاح الدين يعني صلاح الدين الايوبي ولا ظاهر ببارس ولا قلب ارسلان ولا لاحظين بدنا نشوف مين منهم اه اه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فهمنا الدائره يعني الدور الزمان ويأتي بسلبيه تتغير الاحوال كنا الدائرة انعكاس تتغير الاحوال من حال من حالنا هذا لحال اسوا هي دائره ها نخشى ان تصيبنا دائره نحتاط عشان هيك انتم شايفيننا ما ماشيين معهم وبتغيروا مناهج كمان بتغيروا مناهج مشان تحتاطوا انه تصيبكم دائره تصيبكم دائره طب ما احنا خلينا يعني اه لاحظوا اه في بعض الزعماء أجوا في بعض البلاد العربية والإسلامية أجوا بثورات ومسكوا الحكم ومنوا الناس والناس قالتوا ما لوا ما لوا لو هذا تبين عليه تبين عليه بس الناس ما فكرتش تفكير بسيط بس هذا لما حكم هو وغيره عشرات السنين قداش كانت الأمية في بلده وقداش صارت انا اذا شايفه في جهوده يعني في جهوده مع شعبه مع شعبه عم بشتغل صح؟ سعيدها بقدر اقدر انا في المواقف السياسية اقول هذا بيلعب بيلعب سياسة طب انا شايفك الأمية كانت في بلدك 10% بتصير 60% ستين مية في المية الأمية بس هاي بدي هذول الناس اللي بقولوا احنا واحنا احنا بدافع عن بعض الناس بس بدي هاي الشغلة يجي يدرس الأمية في بلادهم يشوفهم الحاكم هذا شو عمل في الأمية بس بس هاي لأن هذه أبسط شغلة هذه أبسط شغلة بالقرار هيك بقرار بسنه واحدة بظلش أمي في البلد شو عملوا شو عملوا لاحظوا و امور ثانيه قد ايش هم يعني بيسهروا الليل من اجل مش اجل الناس ومصالح الناس قد ايش بيقاوموا فساد قد ايش كثر اخري وقتها لابد بيجي يتكلم لي في سياسه بفهم عليه طب انا شايفك ما فيش منك اصلا في إشي صح كذب صدقك تيجي تقول لي نخشى ان تصيبنا دائره ان طب انا مش شايفك محتاط للأم في ايشي مش شايفك محتاط للأم في ايشي انت كي بدأ صدقك انا بس هاي بدي اياك بس زيل الأمي يا انت وخلاص واحد بده ينتخب لازم يكتب هو واحد بده رخصة هو بده واحد بده رخصة بنا بده تكتب انه بظل وقتها مش أمي اه بظل في أمي في البلد لمصير تشترط عليه أي واحد بده كم يوم مش مقبول إلا يكتبه ما بصير الاختيار تعالي يا ابنية تعال يا حفيد يا جران ما علموني بدي بدي أخذ رخصة بدي بدي بظل في أمية في البلد بس هاي لحاله قرار بس حتى تعرفوا هذولا اللي الله سبحانه وتعالى ابتلانا فيهم ولحكمه حكمة يا بدون برضه برضو لأنه مشان برضو نتخرج مضبوط مش دلع المسألة طيب المهم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. طيب إيش الفتح؟ إيش الفتح؟ الفتح؟ ها ما هو برضه؟ ها برضه الآن لاحظ فعلا هو لما تكلم عن اليهود والنصارى ما تكلمش عن البوذيين الآن. ولا الهندوس ولا كذا وإن كان بإمكانك تقيس بس هذا في, في صراع الأمة من وقت اليرموك لليوم ولبكرة معروف فهذا برضو بيدلك هذا من من دلائل النبوة هالكلام من دلائل النبوة هالكلام بتكلمش عن الفرس تمام؟ ولا تكلم عن البوذيين ولا عن لا فهم بسارعوا الناس في مين؟ بسارعوا الناس في مين؟ ها؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح طيب يشوف الفتح ايش الفتح بشكل عام هو في عندك ضد الاغلاق مثلا في اغلاق وفي فتح في فتح وفي اغلاق شيك ضد او نقيض اذا بدنا نكون ادق كمان نقيض الاغلاق إذا ما كانش مغلق فمفتوح مش مفتوح مغلق تمام طيب لاحظوا فالفتح بشكل عام لاحظوا فيه فيه إزالة حواجز لما تزيل حواجز من أمامك معناته من الطريق رفع حواجز إزالة سدود ازاله سدود ازاله عوائق ازاله الصعوبات من الطريق كل هذا شو اسمه فتح وذلك الناس ليش بيسموا النصر فتح ليش بيسموا النصر فتح لانه النصر غالبا يزيل عائق من العوائق من امامك دققوا معي، النصر يزيل عائق من العوائق امامك انت كمسلم يعني صاحب دعوة حق صعب دعوة حق ليش المسلمين إذا بتلاحظوا كانوا يسموا فتوح البلدان فتح سموها ما كانوا يسموها النصر النصر مقدمة على فكرة النصر مقدمة النصر النصر هو نوع من الفتح احيانا بنتصر. إذا انتصرت الفكرة على فكرة فتح أمامها الأبواب انتصار الجيوش احيانا يفتح أمامها الأبواب بشكل؟ اذا النصر هو بيفتح بس هو الغرض الفتح ايش الفتح لاحظوا حتى الامام لما بيكون عم بيصلي وبتلاقيه مش قادر يستمر في القراءه لانه نسي احنا شو بنعمل نفتح عليه شو يعني بنفتح بنزيل الاشكال لانه من ضمن معاني الفتح ازاله الاشكالات. اذا من ضمن معاني الفتح ازاله الاشكال من ضمن معاني الفتح إزالة الحواجز إزالة السدود إزالة العوائق بصير امامك الأمور إيش زي ما مفتوحها والفكرة الإسلامية كفكرة مرات تستخدم الجيوش كانت لإيش لإسقاط الطغاه من أجل أن يكون فاتح كيف يعني إحنا منسقة الطغاه الشعوب بتصير حرة تختار وفعلا اختارت الشعوب بعد ما زالوا الطغار اختارت الشعوب ولم يثبت إنه حادثة واحدة إنه يجبر إنسان على تغيير دينه المسلمين بيقبلوش هالكلام نجبروا على تغيير دينه ما بيقبلوش كل الناس مارست الإجبار لتغيير الدين في الماضي ها وإلا المسلمين ما بيقبلوهاش اصلا إنه شخص يمارس عليه إنه يغير دينه يغير دينه ما. لكن الطغاه هذول اللي كانوا متحكمين في الشعوب والحواجز واللي هم حواجز حقيقية كان المسلمين يزيلوها او تفضلوا ظلك مسيحي يظلك يهودي يظلك بوذي مش على زي ما بدك لكن هو ليش لانهم هم زالت العوائق والاسلام دين حق دين حق بيقتحم ولذلك النصر في المعارك كان يؤدي الى فتح فتح ايش فتح قلوب وعقول الناس لكن الاستعمار لما لما بينتصر في معارك عسكريه يغلق عقول وقلوب الناس اتجاهه لحد اليوم احنا لحد اليوم احنا الحواجز بيننا وبين الغرب من جرائمهم وممارساتهم في قوتهم العسكرية وطغيانهم هذا بيؤدي الى اغلاق بالنسبة لأفكارهم وقيمهم مبادئهم ليش الاسلام كان يفتح هم يبقى فكرة بنتصروا في معارك يغلق امامهم القلوب والعقول الاخرية تمام الان اذا لاحظوا اذا جاء نصر الله والفتح دول قضيتين اذا جاء نصر الله والفتح نصر من الله وفتح قريب لانه لانه النصر نصر على سواء كان نصر عسكري او نصر حتى في الفكره بيفتح يعني بزل مش قلنا هو ضد الاغلاق ازاله حواجز ازاله عوائق اذا ايش يعني ان فتحنا لك فتحا مبينا هذا اللي حصل في صلح الحديبيه صلح يبدو للناس دقوا معاي صلح يبدو للناس وبدا للصحابه بهذا الشكل ولكن هذا الوحي هذا الوحي انا رسول الله يا ابن الخطاب اني رسول الله ولن ولا يضيعني الله ابدا لحظه واذا به نصر ايش نصر هذا الصلح اللي بيكتب ما هو مش معركه عسكريه هذا هذا صلح هذا, هذا اللي فتح اللي فتح أمام الإسلام كثير من الحواجز والعوائق والناس اللي أسلمت على فكرة في الجزيرة العربية من وقت توقيع الصلح في 6 هجري لثمانية الفتح في مكة اللي بينهم كثير من العرب أسلمت في فترة الصلح وبعد فتح مكة كمان إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تزول العرائق والحجج، وبنفتح الفكر الإسلامي ومنفتح الناس عليها، وهذا الفتح، هذا هو الفتح، والنصر إذا نصر مقدم من مقدمات الفتح، النصر مقدم من مقد إذا كان نصر بحق إذا نصر بحق فهو مقدمة من مقدمات الفتح هون جيد ألفت الانتباه لمسألة إذا الفتح الفتح فيه إزالة لعوائق وحواجز وسدود تمام؟ طب والفاتحه الفاتحة اللي بتفتح فيها الكتاب حارفين؟ شو يعني؟ معناته الفاتحة هي مفتاح الفاتحة اللي, اللي الناس ممكن يستصغروا سبع آيات يعني مفتاح الكتاب كله هي المفتاح بمعنى إنه إذا فهمت هذه الفاتحة بالشكل الصحيح ولذلك لم يستفيد العلماء في تفسير آيات كما استفادوا في تفسير الفاتحة لما تقعدها سبع ايات وتشوف تفسيرها عند العلماء لأنه لأنه يبدو بتعطيك المفاتيح للقرآن كله مفاتيح القرآن ماشي هي الفاتحة اللي بتزيل لك عوائق وحواجز ها وبتفتح لك المجال لفهم هذه إيش إذن فعسى الله أن يأتي بالفتح او امر من عنده خلينا نقول عسى الله ان ياتي بالفتح بعدين نشوف امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين هذول اهل النفاق والذين في قلوبهم مرض واحنا قلنا درجات حتى يوصل المرض يستفحل شو بصير نفاق نفاق العقائدي ما في نفاق اقل من عقائدي النفاق اللي يعني كفر حقيقي ما هو هذا بيتدرج فيه تمام هذول الناس على فكره تيجي مرحله لما الله سبحانه وتعالى بيفتح ايش يعني بيفتح يعني معناته من كله تزال عوائق ما انت بتشايف الان عوائق موجوده في كل مكان اليوم الايام هاي حرب عالميه عوائق وسدود وتفاصيل رحنا فيها هذول ما فيش في قلوبهم ايش ايمان بخالق هو متصرف هو المتصرف كل هم مالك الملك هو اللي مالك ها وهي الفكره الاسلاميه بتفتح مستحيل تتراجع هذا مش وقت تراجعها انا مش وقت تراجعها هذا الان بدايه الاوج بدها تبدا في اتجاه اوجها لذلك شايفين المشاكل كثيره انتم بدهم الناس يقين الان فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون لا يوقنون في الشقين فبالتالي لاحظوا الان فاصل الله اذن هذولا الناس اللي انتم شايفينهم الان يسارعون فيهم في مين بيسارعوا فيه؟ يسارعون في روسيا يسارعون في امريكا يسارعون في الغرب كله يسارعون في, الم... في مبادئ الباطل وبيحاولوا يقولوا لك حتى احنا مش مسلمين وهي شو بدكم كمان وبدكم نغير من مناهج كمان وبدكم من اه وبدكم من قتل كمان اهل الحق وبدكم من نقطهم كلمة الحق وبدكم كمان المساجد شو بنعملكم اذا بدكم وكمان ال... معابدكم بنفتحها ولا تفاصيل طويلة نحشى عن تصيبنا دائرة شوف الله. يعني بدهم يلعبوا خاصيا سياسيا تمام سعس الله وكل هذا بالنسبة لله ايش ورح تشوف انه هذا الكلام وعد فعسى الله أن يأتي بالفتح مش بالنصر مش بالنصر كل الحواجز تزول هو أول فتح الآن أول فتح لكم الآن بصير الأمور واضحه هيك جماعات زعماء أشخاص الأحزاب مبادئ أفكار فلسفات كلها صارت الآن إيش هذا فتح هذا اول الفتح المهم اعرف انا المهم اعرف انا اكون واضح ولاحظوا الان فما يتضح انه الاسلام بس وهذه الامور تتبلور بهذا الشكل حتى الامم الكافره فكره اللي بيحصل الان كثير بتتفتح اعين بشر مش مؤمنين على الاسلام من في الوقت اللي بيكفوا حرب عالميه بقض بقصد انه ميجعل الاسلام متراجع مشكلتهم انه بالعكس تصرفاتهم هاي بتنشر اول نشر تفتح عيون المسلمين اللي كانوا مخدوعين وتكشف المنافقين والنواطير برضو بصيروا على عروشهم عرا النواطير واللي كانوا باسم المبادئ ولا ودائما لحظة دائما كل هذا لاحظه طب نشوف الآية اللي بعدها لاحظه دققوا معاي بعدين نيجي أمر من عنده فعاس الله أن يأتي بالفتح فتح تزول العوائق هاي كلها والسدود على فكرة وبتنفتح قلوب وعقول الناس تنفتح قلوب وعقول الناس فعاس الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين من دمو. رح يندموا طب ما هم اثروا في انفسهم ندموا على ايش انتبهوا طب ما هم اثروا في انفسهم ندموا على ايش اذا ندموا ندم... ندم الراجع والتائب كان ما قال فاصبحوا خاسرين لو ندم التائب ما اصبحوا خاسرين اه لانهم من فضحوا باساليب كثيره لانه لما انفتحت الاعين وكشفت الأحزاب وتبينت المسائل ووكيليكس <تصفيق> مش الصدقو دائما وكيليكس هذا مرات ممكن يستخدم برضو اه ووقعت ايدين على أسرار واعترفوا جواسيس الفتح و... هذا بصير وناس ما كانوش مؤمنين آمنوا وكشفوا لك الأسرار وانفتحوا ما هو سلوكهم الخارجي كان الداعي له دي ربالكم من أسر سريرة أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانهم لسانه ببين يعني فهم أعمالهم واللي كانوا يزرعوا ويعطوا فيها تسويغ وتبرير دافعها كان إيش من داخلهم مش مؤمنين من داخلهم مش واثقين أصلا الإسلام بينتصر ولا مؤمنين محمد رسول وكثير منهم اللي بتشوفوهم كأنهم مسلمين وبكل لقاء احنا مسلمين هم لا مؤمنين لا محمد رسول ولا غيره ولذاك انت صرتوا تشوفوا الان في الاعلام في الاعلام كيف صاروا مفضوحين وكفار الى درجة بعيدة طب هذول زمان كانوا يزيوا ويقولوا لك احنا اهل الوطن واحنا اهل الدين واحنا ايه واذا بهم كمان هم اعداء الله الاشي اللي اسروا في داخلهم من الكفر والرغبة في موالاه الكفار ومحبة الكفار وكره الأهل الإسلام دفعهم في سلوكيات هذه السلوكيات كشفت اللي كانوا مسرينه فبالتالي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقولوا انتبهوا الآن بإن كانكم تقرأوا هاتلت قراءات ويقول الذين آمنوا ويقول الذين امنوا يقول الذين امنوا دون واو هذه كلها قراءات متواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واو يقول الذين امنوا بواو ويقول الذين امنوا وبواو ويقول الذين امنوا لا بدي ادخل في موضوع النحو المهم ارجع فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا شوفهم ندموا والمؤمنين ايش الان بدنا نشوف موقف المؤمنين لانه هذا معناته هذه فعاسه عم تتكلم عن ايش ايش بده يحصل هيو ويقول ويقول الذين امنوا بعد ما تنكشف لهم الصوره اه انتبهوا اه الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم ايش انهم إنهم معكم هذول المؤمنين بيصروا هيك مستغربين هذول ما اللي كانوا دائما مش كلنا طب هم, هم ما إحنا بنقسمش. إحنا, <تصفيق> ما احنا, احنا مسلمين. بنقسمش <تصفيق> من الشعب. ولم نقسم إننا نحب الوطن. ولم نقسم إنه عباد <تصفيق> الله. بنقسمش إحنا. تمام؟ أهؤلاء شوف الاستغراب آه، لما بنكشفوا هيك، هذا من ضمن الفتح، هذا من ضمن الفتح، أهؤلاء الذين أقسموا بتشوفهم فلان فلان, فلان فلان فلان الإعلامي فلان رئيس الحزب فلان الكذا فلان الكذا فلان الشيخ دجداشي أبو دجداشي ابو أبو ابو أبو بكون جاسوس، اه اه اه أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم شو يعني? يعني اعظم كانوا يقسموا اعظم القسم واغلظوه شو يعني جهد ايمان تصور ما هو الجهد لما الجهد يعني طاقة يعني بذلوا كل طاقتهم في اقناعك انهم منك بيبذلوا طاقه ليش طيبهم لانه في طاقة سلبية بدهم مقابلها وهم بشعوا سلبيات بشعوا سلبيات هم فبدهم أ فالمؤمنين بيستغربوا هؤلاء هو شيء عجيب قداش في منهم عفكة الان انت بقيت مثلا بعض الشخصيات تجدوا مثلا مبين وطني ويتكلموا اشي وكنت انت معجب في وطنيته وصدقه واذا به من اسفل خلق الله الله هو اكبر هؤلاء هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم لمعكم لاحظة حبطت أعمالهم ف فأصبحوا خاسرين أو شينكشفوا كل أعمالهم عفكرة حبطت عند البشر أعمال القديمة طب شو هالاعمال القديمة بجزء أعمال القديمة انه هو يعني مجاهد مضحي من أجل الوطن هو هو إيش لا هم على ما أسره لأنه سبب كل هالعمل اللي عملوه وانكشف كانت الداخل لأنه دائمًا أي سلوك هو غالبا الشيء اللي أنت مضمره. بندموا على على أنهم لحظة بندموا على أنهم كانوا يؤمنون بالعدو ويتحالفون معه وحابينه وحابين حضارته وكرهانين الإسلام وكرهانين المسلمين. ويروا انه المصلحة والغنى والتفاصيل كله هناك والسيادة والرئاسة وكل واذا بهذا كله غير هيك كل نوايانا هاي اللي كانت عنا ولا هو كل التصرفات مبنية عن نوايا النوايا اللي فيها طب بيصير نادم ليش لانه اللي خرب اذا بدك الزعامة معي كانت بطلت باقات رئيس حزب كانت انكشفت ومش راح يكون لك في الزعامة عندنا ومش راح يكون بدك الاحترام مش راح يكون لك الاحترام عندنا بدك الصيت مش راح يكون الصيت عندنا بدك التاريخ راح يذكرك التاريخ في المزابل بدك الل... يا ما في منهم كانوا على فكره حتى هم ميتين التاريخ يذكرهم الان كان يذكرهم لحد الان تمام هلقيت التاريخ بنقلب عليهم بدا ينكشف عوراتهم حتى الميتين كيف يا اخوي لما يكون حي وكن لك يا بايع ولاتي ولاتي وأحفادي ينخزيو كلهم سيدكم فلان سيدكم فلان اذا هم كاين حساباتهم ونواياهم ما طلعت كله في الاتجاهين ما كانواش يتوقعوا هالكلام القوة هناك الحضارة هناك الفعالية هناك المال هناك الاقتصاد هناك الجيوش هناك الكذا هناك لكن هو ما بفهمش من الاتحاد السوفيتي انهار صحاد السوفيتي انهار ايش قالوا الشيوعيين؟ ايش قالوا الشيوعيين بعد ما انهار بطلوا اول شيء اجوا قالوا احنا حزب شعب من الشيوعين هاي شي. اول شيء طيب وفي معنى طبعا الناس انهم كانوا صادقين ورجعوا الى قواعدهم سالمين اللي هو الاسلام تمام في في صح لان هم نفسيتهم صح نفسيتهم صح طيب كانوا مخدوعين كانوا كذا في ما نقول لكم مسائل ممكن أشكال وألوان أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمان إيمان إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إيش الحبط إحنا على فكر نستخدمها بس كيف نستخدمها نقول من أحبط الجيش مثلا خطط العدو نستخدمها بس حبطت كفعل نادر ما تستخدموها أو بتقولوا فلان محبط مشيك هو الحبط بقوله في الأصل في الأصل إنه الدابة الدابة وهي ترعى في المرعى الأخضر وتأكل وتأكل وتأكل وتأكل إلى درجة إنه في النهاية بتنفق شو يعني بتموت من كثر إيش من كثر أكلها من كثر أكلها بتموت شوف الأكل كان يفترض الأكل شو يعمل يعطي الصحة والقوة وكذا وإذا به بيعطي الموت وهون أعمالهم شو ما نتحبط فيها فيها امرين بطلت وانمحت بطلت وزالت ليش لأنه اي عمل اي عمل صالح له ثواب هذا الثواب هو العمل حصل دققوا معي العمل حصل اي عمل إله إله ثواب واثر إله ثواب واثر تمام طيب اي عمل إله ثواب واثر ما هو العمل راح عمله وراح اذا شو اللي بقي من العمل اثره وثوابه الثواب بطله وزال كانه فلاش تمام كيف الفلاش بغوي خلاص بعد هيك ظلام اثنين الاثار حتى في المجتمع وكذا كل الادعاءات والتفاصيل حتى عند البشر حتى عند البشر الاعمال اللي كانت كبيره صارت شو هذا بصير عند الناس ما فيش قيمه عند الناس ما لهمش قيمه بصيروا إذا بس هذا القول هو قول الله سبحانه وتعالى في الأزجع مش قول المؤمنين المؤمنين بيقولوا هيك هؤلاء الذين أقسموا بالله يهدى إيمانهم كل طاقتهم كانوا لتأكيد المسألة كل طاقتهم بذلوها إيمانهم إنهم لمعكم الله سبحانه وتعالى هذا التفات الآن حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين المهم الآن جيد بس على وجه السرعة لحظوا الآية اللي بعدها إيش يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم وتقرأ ايضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم قراءتين، من يرتد منكم عن دينه شو شو في المجتمع المؤمن خير أمي أخرجت للناس في ناس راح يرتدوا آه. حصل ولا ما حصلش بعد موت رسول حصل ردي ولا ما حصلش حصلت لما حصلت حصلت متوقع في اي لذلك شو جاب شو جاب العلاقة الردة لانه الكلام عن المعالاة والكلام عن الذين يسارعون فيهم في علاقة قوية بين ارتداد عن الدين وهذا الكلام في علاقة قوية جيش الايات ولا بعضها لا تتخذوا فترى الذين في قلوبهم مرض ويقول يا ايها الذين امنوا ما يرتدد منكم عنديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه دققوا بدي بس اركز على هاي ثقوا تماما مهما يرتد بحر الله راح يعوض بافضل احنا مش احنا مش زي, زي اللي كانوا يجمعوا طوابع زمان يعني بيكثر منها او بعض الاحزاب التالفه كنها بدها تجمع انصار عندنا في الدين ولا شيء الاصل الدين هو يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمنوا عليكم ان هداكم للإيمان لذلك شوفوا في وعد من الله قاطع كل ما وجد مرتدين كل ما اوجد الله قوم احسن منهم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي فسوف يأتي الله بقوم شوف من يرتد فسوف يأتي بقوم كمان مرة من يرتد فسوف ياتي بقوم مرتد مقابل قوم من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم ما هم القوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لخو... لومه لائم ذلك فضل الله انتبتوا شو فضله عطاءه عطاءه اللي عطاءه العظيم هذا اي مرتد النبي يجي بدانه قوم وهذا هو اللي مغلبهم الان كل ما قاوموا الاسلام وكل ما افترسوا منا ناس منافقين وكل ما استجلبوا منحرفين بطلع لهم عشين جديد كبير كبير منين قطبوها مش عارفين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين طيب الواحد بذل له مش بذل على دقيقوا معاي الواحد بذل له ذل لفلان هون أذلة على المؤمنين إذن هذا الذل ذل إيش ذل الرحمة واخفض لهما جناح الظل من الرحمة ضد هذا ذل المحبة ظل التقرب واللي بيحبك هذا على يعني مش من تحت ظلو ظلو مش من عادنا ظلو ذل ظل مين كيف لما سلطان يذل للشعب بذل من فوق بذل من فوق فلحظه اذله مش لي اذله على المؤمن شوفوا الظلم ما مش ذل الذليل هذا هذا ذل العزيز ذل المتفوق ظل الرحيم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، أعزّة على الكافرين. شوف العزوين وين؟ ولذلك إذا بدك تميز اليوم هدول الناس، شوف هذه هذه الصفة بالذات شوفوها، لأنه ممكن محبة الله تدعى، ممكن محبة الله تدعى تدعى، لكن هاي أذلة على المؤمنين. شوفوا مين هم ما اللي في مواجهة المؤمنين شو بكونوا؟ رحماء محبين اليوم بدك تعرفهم هذول المتنكرين بيكونوا على المؤمنين شديدين مع الكفار لينين مكشوفين لو طالت اللحى وكسره الدشاديش بغنيش بدي اشوفه انا في سلوكه ذلة على المؤمنين عزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله والجهاد قلنا اوسع من مفهوم القتال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فخايفين من إيش الناس خايفين من إيش الناس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم